الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل الليل والنهار فتن لما اراد ان يذكر او اراد شكورا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا ونورا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في عباد الله ما احوجنا الى بماء وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان مشفقا على امته وكان عليه الصلاه والسلام يحز في نفسه ويشقى عليه ان يرى احدا من امته لا يتوجه الى الخير كيف لا يتوجه الى الخير شخص يسمع لذا الله ويسمع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وصايا الحبيب عليه الصلاه والسلام وصيه نقلها ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز فقال عليه الصلاة والسلام نافحا مسبقا موجزا قال له إذا قمت في الصلاة ففلي صلاة موزح ولا تتكلم أو قال ولا تكلم بكلام بكلام تعتذر منه غدا واجمع الياسه مما في ايد الناس حديث حسن رواه احمد وابن ماجه يا لها من وصايا يا عباد الله اذا اخذ بها الابن صال شله دينه وفضح الدنيا الوصيه الاولى صل صلاه مودع انها ستتضمن تكمله الصلاه التي هي عمود ديننا لا حظه لا حظه الاسلام لمن تركها وستتضمن الاخيه الاجتهاد في ايقائها على احسن الاحوال صل صلاه موده تاملت فيها اخي كيف لا يحسن الصلاة من علم انه سيودع الدنيا بما فيها من الاموال والاولاد والزوجة والاصحاب اي طمع في الدنيا سيطمعه من علم ان هذه الصلاة هي اخر صلاة له يا ترى كيف ستكون صلاة ذلك العبد الذي يلحظر الاجل انه سيحكمها ومن كل الوجود فلن نوم سيكون له معوقا ولن يجتمع في قلبه اي شيء من امور الدنيا لا تفكير في مال ولا في منصب ولا في اي شهوه من شهوات الدنيا لن يجتمع في قلبه حال الا ازائها الا التفكير في ايصالها الى مقام الاحسان الذي هو اعلى المقامات ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ايها الاخوه في الله يا ترى لو كان المسلمون يعملون بهذه الوقتيه كيف ستكون الصلاه كيف سيكون خشوعنا هل سنجد هنا المصلين الذين ينظر الى ساعته بين الفينه والفينه والاخر لو راى الامام زاده ايه او ايتين على المعتاز تذمرت لف اننا نرى كثيرا من الاحيان اجسادا تصلي لكنها لا تعقل من صلاتها شيئا كيف يكون اثر تلك الصلاه الذي يوجع صاحبها الدنيا انها صلاه سيصدق عليها قول الله تعالى ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر لماذا كثير من المسلمين لا يستفيدون من صلاتهم الا قليلا يصلون ويصفرون على المعاصي يصلون ولا يتركون الظل لانها صلاه ليست الصلاه مدعاه فهل نذكر الخير المصلح علما هذه الوصيه فلنعطو عليها بالواجب قبل ان يأتي يوم إن نتمنى ان نعمل بها ثم يحال بيننا وبينها ان الموده سيجتهد بها سيجتهد في هذا العريم لانه يعلم انه لن يصلي غير هذه الصلاه واذا استمر على هذه الحال سيظهر الامر عليك ويتعود على احثار الصلاه في كل الاحوال وتصير الصلاه دائما هي الصلاه المودعه ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تتكلم بكلام فاعتذر منه غدا وصيه لكم في حفظ اللسان ومراقبه هذه الذارعه الصغيره ان حفظ اللسان يا عباد الله عليه المدار وهو ما مفتاح امر العبد متى ملك العبد لسانه فانه سيملك جميع اعضائه وهل يحب الناس في وجوههم او قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسلتهم هل يخفوا الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسلتهم إننا أيها الإخوة لم ندرخ خطورة الكلمة لم ندرخ خطورة الكلمة حق الإجراء أكثر بلاء المسلمين إنما هو في كلامه آفات اللسان كل كثيرة المواعظ فيها أكثر وكثير من المسلمين ربما لا يخشى عليه كثير من أنفات اللسان فهو يعرف أحكام الغيبة وأحكام اللعم وأحكام الفحش في الكلام لا تخسى المشكلة على الناس لكنهم لا يستطيعون التخلط منها لتمكنها منهم واعتيادهم عليها ولو عمل المقربون بهذه الوصيه لارتاحوا واراحوا لا تتكلم بكلام تحتاج بعده الى اعتذار لا من ربك قال من البشر كل كلمه الاخ المسلم تحتمل عندك النقد او الاعتذار اتركها دعها لا تتكلم بها لانك ستضطر الى ان تحتجر بعدها ألم تعلم أيها العبد أنك إذا تكلمت بالكلمه وخرجت منك صرت اسيرا لها أما قبل أن تخرج فأنت سيدها ربما لم ينفعك الاعتذار نعم في كثير من الاحيان لا ينفع الاعتذار فاحرص احرص اخي المسلم على العمل بوصيه نبيك صلى الله عليه وسلم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 على العمل بوصيه نبينا صلى الله عليه وسلم ستجد الراحه ستجد الراحه بكل معانيها كم تسببت كلمه بسيطه كلمه يسيره كم تسببت كلمه يسيره في قطع الارحام وزرع العداوات والتفرق بين الأزواج كل هذا في الدنيا كما بالتا باثر الكلام في الاخره فسمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل يصب الناس في وجوههم في النار او على وجوههم في النار الا حصائد اعمالهم اما تعلم ان الكلمه تهوي بصاحبها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب اذا اسال الرب العافيه واحفظوا وصيه رسولك صلى الله عليه وسلم فإنه فيها النجاة اسالوا الله تعالى العافيه لنا ولإخواننا المسلمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه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 انه كمال العبوديه كمال العبوديه لله ان توطن النفس على التعلق بالله لا بغير حتى في امور المعاش فضلا عن امور المعاد فلا يسأل الا الله ولا يطمع الا في فضل الله وهو الغني الكريم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله ارفع الى الله والله هو الغني الحميد ان الياس مما في ايد الناس يجعل قلبك يا اخي خالصا لله وانك اذا يئست مما في ايد الناس استغنيت عنهم لان الذي ييئس من شيء لا شك انه سيستغن عنه ومن اعظم ما يحقق للمؤمن هذه الحقيقه حتى يسلم من عبوديه الخلق ويتحرر من رغبتهم فيكتسب بذلك العزه والشرف هو ان يغضن نفسه على هذا ويجاهد نفسه على هذا ان المتعلقه بالله عزيز شريف ولو اجتمع الخلق كلهم غثا وان المتعلقه بالخلق ذليل ساقط ولو قصف الناس كلهم لولا لكل وجهه هو موليها ايها الاخوه المسلمون هذه الوصايا النبويه وغيرها من الوصايا في القران والسنه وعلى لسان الناصحين لن ينطق بها احد بعد ان يسمعها الا اذا ثيقن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مرسلا للخلق لما يسعدهم في دينهم ودنياهم فاذا نطق عليه الصراط والسلام بكلمه فعلم انه ربما كان في هذه الكلمه خلاصهم من النار او تكون سببا في دخولك الجنه ثم انه لن ينفعك هذه الوصايا من يسمعها للبركه ولزياده المعلومات فان سركه محمد صلى الله عليه وسلم اصلها الامل والانقياد لا استكبار من العلم فان هذا ذئب بني اسرائيل واخيرا فانه لن ينتفع بالوصايا من يظن الخطابه موجهه الى غيره فتراه يتلفت يمينا و شمالا ليرى هل يصدق الناس هذه الوصايا ام لا لا يا اخي عليك بخاصه نفسك ولا تغتر ببعض الخير والصلاح فيعلم ان الله عز وجل قد ترى عيوبك وستر ذنوبك ثم انك ليس لك ان تجرب عملك لان امر القبول لله وانما يتقبل الله من المستقيم اننا ايها الاخوة في الله اذا اردنا ان نستفيد من هذه الوصايا وغيرها فعلينا ان نثيق كلنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا والسانه نثيق اننا بحاجه لهذه الرفاهيه ونظهر لله جل جلاله حاجتنا وفقرنا يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم نسال الله جل وعلا ان يزكي نفوسنا انه خير من زكاها وان يسوانا في الدنيا والاخره وان لا يصلنا الى انفصنا طرفه عين ايها الاخوه المسلمون شرع الله تبارك وتعالى في اخر الشهر الزكاه تفضي صدقتنا تطهر بها النفوس كما قال صلى الله عليه وسلم ظهر للصائم ظهر للصائم من منا أيها الإخوة يدعي أن صيامه سلم من التلويت من يدعي منا أن صيامه كان كاملا كلنا ذو لقصر ولا بد من الاعتراض يأتي الفضل المتجد من الله سبارك وتعالى ليدلنا على تبيل من صبر التكفير سئلت اذا كانت الفطر التي لا تكلف الا شيئا يسيرا لكنها طهره لنا ومرضاه لربنا فاستهدوا في اخراجها وصفن الله واياكم قبل صلاه العيد فان هذا هو الحد لها ولا يجوز تاخيرها بعد ذلك ويجوز ان تخرج قبل العيد بيوم او يومين فعلى هذا يجوز اخراجها من اليوم ليس الله نسال الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه أن يختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة أجالنا وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم إنا نسألك الزيادة في القيرات وترك المنكرات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة رقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمسلكين ودمر أعداء الدين ودمر سائر المسكدين في الأرض يأخذ يا رب العالمين اللهم آمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وغلاة أمورنا ربنا ظلمنا عن قصتنا وإن لم تغسر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وطحبه أجمعين